وَمَا كُنْتَ تَرُدُّ أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ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 كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 إن الله لغني عن العالمين